ما كاتب هلا واسم الادارة وجدنا قامت حاسس وجبة وذيك الحمرة من الخدر تسمع تصور هذه الساعة غريبة. مكاتب الهنة ويسنة الإدارة وجد لقومة الحسس وجيبة وذيك الحرب للخضر تسمع تصور هذه الساعة الرهيبة صلاتين ابتدات شو هاللي لا دخل في هالصلاة في العصيبة هذا الحكي ما سعيدا وخرج هذا هسه وخرج هذا السهم اللي نجيبا وراحا وقوما مسهوري للنات وجاديت المصورات قجيبة يبين عن عمي صدف هذا السمعتك تركتي الفاضي ما يسكن له الماء يبين عن عمي صدف هذا خذ هالمدن أو صفرات تجيبها، أخذ هالمدن أو كثيبات تجيبها، قبل هايها محروس في جاري، وزلقت رسم الله غريب يا زينب، بكاتب الهنت وصلت لداره. وجبلكم ما تتحسس وادي با وديج الحضره بالخضر تسمع تصور هذه ساري سلام العصيل القدح احس قول يا في حص هذا الحكي في مسمعنا خرج هذا قلب التجيبات وراح وقام السوري من ما وجديت المصبات التجيبات يا دني عمي صدق هذا Faatima issa fi llahi اينا <كزيمي> oh, oh, oh. <تصفيق> <صفيق> <lawsuit> <تصفيق> <صفيق> الله يا <هل> حره الحكي براد <برضي> فاضي تدريين قوم اللاجئ <عادئ> الله جيب لي سيدي درعي وإنسي جوادي رايح أنا بس حرسي حتى أولادي قلوا على أحلى للفرق بسم الله راح وما نكس عزم مراضي كرط ليس من الوادي لا ما كل إلي المناد ويبع وشوف ديت المعنى اولا يرضى ابو علي تحسيم مثالي اريد اخلص دمي بالدوم الخالي واريد اوصلك لملك انا وصالي واختم حياتي بالنصر واختم حياتي بالنصر سعاده الموالي قطعه أول ولد وحسن كل صحبه هلا الله يخرى هالحر تفرد فعدي تجري لقوم اللي إن جفكرهم KV. Netorsam om lød uma mulighed og red drop inn hønd men مولاي يرضى فوعاني شخصي ومثالي أريد أصرف دمي بالغالي وريد الغالي وأريد أوص الكربل طحن الوالي وأريد أوص الكربل طحن وصالي واختم حياتي بالنصر نصر الموالي جد جد. جد يا ولد كل الله يا حر حل حدك ودفادي تدرين قومنا اجى جبت وماعادي حبيبي لا تاتي تيلي سيفدر ان جوادي وائح بس حرص يا أولادي والواء لأسنان المرس والواء لأحنان الفرس بسم الله رأح وما مكس حتى المعراض الكربل الجنس للوادي حتى يشوفه ويسمعه كل الملاله يقبعه وسوس فيه سلمح معه مولاي يرضى موحن تخصي ومثالي أريد أخم الدني يبقى نوم الغالي يا بطلاء ورد, ورد وصل, وصل كرفلة وطحان وصالي وقت حياتي فلح بالنصر سأخطي الموالي Må haledet i sjan, yom pabba og kambala, atbelet tistagbeler, så far. Merhabay, gul-l-l-sahe, tænabid gul-l-hæle, ja og yom at مرحبا بك اللسهله فينا بيت للهلا مرحبا بك اللسهله فينا بيت ما شاء الله مرحبا بك اللسهله فينا بيت يا حبيب الهادي والراح مال حلت الحفوره بتخيا وي وي يا og ænd højle tilbæn, beden ved det gør det i slag Gammab og fagl'ilæ, hædælæk bækbelæ, bæs sæt ændhæm, hændt ændhæs, ja, hvem, jeg, hvem Gammab og så, og nissen hellet, så var det målet. Hader i huk af i løbet. Hævbeli så jeg fået min utslet fra den lille Hussein. Og Hussein! så تتكربل <تصفيق> سوفتان ما حلادي تسي يوم طبا كربلة أقبلت تستقبل سوفتان مرحبا يقول السهل سينبذك الهلاء مرحبا يا حبيبي حبيب احمد ما حلادي سي السمايلي. من حبيب كربلا طلع عباس مولاد أخوه مولاد أخوه يستغفل مرحبا يقول للشهي وزينا بتقول له هلا طبق وش كان وتنا ورايته مع حالات الشهيد يوم طبّنا وقبلت اقبلت تستقبل الشباب مرحبا قل الشهيد فينا بدق الها يا حبيبي هذه ورا الحرب من الخيام وإيه دحية عملتها الإمام يا نفس الله وخازلتي فينا بتبلغ في السلام جامبو فضل إله هذا لك بقبله بس عادة قمة والنسان اتحلله ماس اللي صار بكربلة هذا ريحة كافلة انتا احبالي سارع بنصرة ونعتظ الان نسم شتتا احبالي هذا المدى احبالي هذا المدى هذا المدى عيادة كربلة صوفتا